خلص الديون والعاجل يكتسق قسمه الورثة وبعد ما هو لا يقول شيء في الخير اللي ادرجناه هذا ولا لا يحصل اليه الا لكن اللي قدمه لنفسه احد من حي او من هو ما ترك مالا لا يعود له ورثه ساد الصف اولاد والله خذ يعود هذا ان قال عنه عليهم يكد اللي كان لا يرث اصلا انقواس بايديهم هذا التمويل الممدي نقول منين ما انساب رزق لا يعود خالد بيت مال المسلمين يرجع حي كان من الساعه ليولد ويستقبل صارخا معناها زاد ينطق بعد ولادته يبكي والله يبون والله يرضى هذا راهو عادي وعد من الاحياء ويورث يملك اسره ويورث اصل وصلى عليه وكفنه وصلى عليه لا يكفرهم الشرك المكتوب معناه انه يملك ازقاء هذا معناه انه هو سلم لحد من يجد يعود نعطاله شيء وهذا اللي نعطاله ماولاه يملك ما حد انه ما اخلق ولا يخلق هو ويمد رأي كان هو ملكه ام لا لاه لا عاد اللي استهل الصارخة خلق حي يحيث تكلم بك، والله صرخ والله رضع والله بال جرت عليه شمعراض الحياة رأى هو تقرر المهوب في ملكه والله المنذور اللي عاد كان منذور ومنين يموت عود هو مغروض من النمر اللي لا يرثه منه عصبه من النمر النظر لغير الله يختلف فيه قال عن النظر لغير الله عنه قال وحدين عنه لا يجوز قال وحدين عنه يجوز ويرسموا على كل حال يرسموا بعض قدم عليه بعض يرسم وشوف هذا اللي لا طلشارده العمل نادر البلاه كذا يلا خلك كذا قال النظر المعلق والنظر نعم النظر المعلق هو النذر معلق غير معلق النظر غير المعلق هو النظر لله لله علي كذا وراه هو ما شائز يقول له يا ربي لا عدلت لي كذا وصوم لك هذا حرام ولا يقول لله علي كذا وتوفره وشبه عليه العاد الصوم العاد الصلوة العاد حشو العاد كذا رأى هو لزمه ما ترى نرى من يشيص وشنه ولكن أسوى ما أخذك أسوى ما أخذك هذا هو النظر المطرق وشايد المتعدة وعبادة يغير بعد يرسمه تقرر في ذنته ولا ولا يجوز عنه علقه يا رب لا وصيتي لكذا الصوم لكذا حرة ما يتواصل به اللي معناها المبايع مع الله هذا لا يتكار عن مولانا ملانا قادر وأنت ما عندك يكون تقربه وأنت ما معدش يدل على تعذل غير ما أنت شيء لله هذا قربه وكانت الناس صالحة عدل لله عليه الصوم يوم يصوم الله الله عليه تصدق بكذا وعدلها لي هذا عدالة يقول ليه هو منين قال لله علي راه عاد واجب والواجب أكبر ثواب أضعاف وأضعاف من النافر تعدل صدقة. فتكبر تكبير تعدى الصدقة تكبر مية من خلاصك وتصدقها ورامك جابر أشر الصدقة وغير الصدقة ما هو واجب أصلا يغير من إن تقول لله علي صدقة مية من خلاصي راه عاد تواجه وتعد له واجب وأداء الواجب أكبر من أكبر أجرى من أداء النافر هذا اسم حذراتنا يعني بعض الناس مبارك درشه من الكمال اللي قحملت لي حد الاصلة مم. ولا حد الاحباد يسفوشيني يحولها الى واشب يحولها الى واشب الله يحولها الى واشب بها الرشد هذا الرشد هذا, هذا من هذا المتاشر تاشر يعرف المتاشرة ما يهم ما يزقل بكل من تبصلي ركعتين نافلة وتنذرهم الى الله هراهم عدو واشبات ومن عدو واشبات؟ عدو اكبر شرب أضعاف لا تنتهي من من كانوا نافلة اولا هذا بالنسبة للنذر هذا هو النذر غير المعلق واما النذر المعلق كيف يا فلان اذا خلق لك الان اعطيك كذا هل يختلفوا ان قالوا واحدين عنه حرام وقالوا واحدين عنه جائز وعلى كل حاري قال برق.. القول عنه حرام والقول عنه جائز يلزم منين يتحقق ذاك اللي نادر عليه يلزمك انه يلين له واجب بالمصافي تكلمين بعض العلماء حامد ثاني باب واضح بالنسبه لهذه الاسئله التجاره يعني اليوم اكو شيء كثيرني عنه حرام مم. أحسن حسن ودي أقرأ طنات حديث مع أن النصبات من صاحب النزر إنه باخي إحنا أن الرسول قط قال مع الحديث عن باخي إن الله لا ي إن النذر لا يقربه من ابن آدم شيء ولكن ولكن النذر قد يوافق القدر ويقرش الله بذلك من البخيل أحد الشباب كون, كون الن... صاحب النذر قاعد باخي هذه السنة الرسول على هذا الحال هو قال عن شروط شبازه وحدين وحده يعوده يعرف اللي هو الناذر أصلا عن هذا الإنسان لا ينفعه ولا يضر وعن النذر لا يأتي بما لم يشعل الله ولا يرد ما قضى الله متحقق هو عن النذر والناذر والمن لا تأثير لشيء من هذا ها يعود مغرر الشعلي هو وإنما يعوده وجاء له <تصفيق> هذا بعد قال هو شرط شوازه وعم ما إلى عاد اللي هو يعتقد عن هذا النذر يقرب بعيد والله بعد قريب من داب حراء يجي يجيب شي ما كان لا يجي هذا قال حرام عليه ويعود يعبده من دون الله لا شرش معناها عن حرام على الإنسان ينذر واحد شي إنه ما حد ما تأكد هو من عام ما لا يخرج منه ذاك اللي أراد الله في عسله وعن هذا الإنسان النذر له لا يقربه ولا يبعده ولا يضره ولا ينفعه ن يعوذ متأكد من هذا، ونوع عنه باطري لآخر الكذا له عدة صدقة، يعود هذا شئز عند واحدين واحدين قالوا عن موضوع ليشوا طيب هذا بالنسبة له طيب إحنا قلنا عن هذا اللي كنا نقوله من وشوف الغسل والدفن والكفان والصلة كامل عنه بالنسبة للإنسان اللي دخل عالم الحياة ولكن عرف عنه الإنسان اللي يستهل الصالحة أنه عنه أزاد بعد ولادته والله رضاه والله بها والله شرط عليه عراض الحياة أما الشيء سقط ولا تأكدنا من عنه باع خلق حي حرنة كانوا خلق حي والله ما هذا هذا من تفليه كان لا يصب ولا يصلى عليه وإنما يلف ولا يعبر عنه بالكفى نملي يلف فيه خرقة شروطة يلتف فيها وتوف ويدفن من حرمة الإنسان وكرامته لا بد من ندفنه وكذلك لا بد من ندفه في خرقته لغير بعض يقولوا عنه ما يتواسى يرفضوها هنا ولا يتواصل يمدار فيه محمد ولا يتواصل يحضرها الواقيش عنه يقبو قال يتوه يمشي يجهر له ويردن بهاش كتخفيفا لشأنه جاك ما قاعد تخيل له عنه ورقاج وعنه زقل الشيء هذا مولي من حق راحياء ولا يصلى عليه ولا ينثوا ولا يورث ولا يملك. تقول لي ان يجهروا في اي مكان ما شرط المقبرة مقبرة قاما ما شرط الشيء مقبرة لا لما انهوتوه الى عادة اللي اهلها الصالحين يعود جوارهم متعدل بهم وبجيهم والناس وتدعي لهم كاملين وحد اندفن معهم يابتوا تمح في ذاك الدعاء هذا منشي الله لا ينقبلهم احنا ودار كل عطل. هناك الصقا على احاديث والروايات والازهار اللي تقول عن مجاورة الأموات لكن مجاورة الحيين عنه كل منهم كانوا ينفعوا حيين وكذلك بعد الموت وقال دعود هذا موفق بهذا قوله عن واحدة عن الناس اللي كانت حد راح لها ما يبقى تفلخ له احياء انا كذلك احد من معهم واللي ما يقلوا شي بها يقال دعود الله من ناحية عنها يجيها الناس وتدعي لها ويحضرها الوف هذا يجبر الدعاء ويجبر لك الصدقاء. يغير قام لا بد أن بعد نحد ما تنظفنه هذا مقبرة نظفنه هذا اللي من يمكن النصوف هو هذا باطل اللي يصير اللي خلق ما ممقرق ما ممقرق ما محقق عنه ولد ولد حيا ما وصل عليه ولا هو غس وكيف أنه لا يجد لا يجد منهم في خلقته وينتهي النصوف ولا يرث اللي جاء له اللي اللي من ما عن العرث الشك في الحاد هك قصرات الغاصر الغذر أنها كفان وترنكسوه ونعيدون يستسقى سنن أردنا فإنه أردنا من أخبار الميت اللي كنا متباركين معاها حارت وإذا ركوا واحدين قالوا نقال للنوافذ قام به الاختصار في النظم ويمرتبهم مباشرة على هذا اللي كنا نحلي فيه أردنا عن هذه شؤون الميت فيه ياصر نافل وفيه زادش ما هو نافل قال هو وترنكسوه ونعيدون يستسقى سنن قال عنها يتكلمون هنا لشن الصلوات لما هي واجبة وقبيل قال إن عنها خمس صلوات عنهم فرضوا عيني وصلوا واحداً ليصلاة الميت فرضوا كفايته أصدقعش ما مفرضش هذا سنة المتوف السنة معناها النافلة والنافلة معناها الربح ما زاد على رأس الماء ما زاد على الواجب يزاد عادت النافلة في... في اللغة هي الربح والنافلة في الاصطلاح هي ما زاد على الفرض وبرميلتك إنه ناش من النوافر هذه النوافر قال عنها في شيء مؤكد وفيها شيء ماهو مؤكد ولو بعد النبي هذه الصنون المؤكدة منها ولو المذكار منها الوتر والوتر في اللغة معناها الواحد والوتر في اصطلاح الفقه معناها ركعت قبلها ركعتان تصلى بعد صلاة العشاء في وقتها العادة لصلاة العشاء مصلاة في وقتها العادي احتراسا من صلاة الجمع اللي عاد عده وصلات العشاء ما وقتها العادي يعود اللي بين صلاة العشاء وطلوع الفجر هذا كامل وقت لص لصلاة الوتر والشفع صلاة الوقت الوقت الشفع والوتر والوتر والشفع عند المالكية عن الشفع ركع تاني والوتر ركع واحد وعن اللي صن الوتر والشفع حد إنه من ذوق وووعنده عن قاع الوتر والشفع عنهم هذه الراكعات لا سلام بينها وعن ما يقال الوتر يكون في الركعات سنتين ركعة ثالثة اللي معهم وعن واحدةين ومل يعني الشفع والوتر عنهم الشفع قاص ركعتين والوتر ركعة واحدة وبينهم سلام يظهر بعد عنهم صن كاملة مالكين بعد قالوا عن الشفع مندوب والوتر أول اللي صن ولكن بعد المندوب هي أن يكون بعد ركعتين وبينهما سلام هذا هو الوتر. ويرتعود يقولوا عن من منذوبات من مجلع أن وصل للشفاة بالفاتحة وصورة السبح وصورة قل يا أيها الكافرون ويوصل للوتر بالفاتحة وقل هو الله هو أحد وقل أعوذ برب الفلاق وقل أعوذ برب الناس هذا هذا هو الوتر ركعة قبلها ركعتين بينهما سلام ويقرع فيها بهذا الوقت هذا هو اللي قلنا من عند صلاة العشاء للورة كامل اللي انطلع الفجر هذا وقت له السوفي وعدلت إلا أنها بعد أفضل هي آخر الليل حد لا هي ينتبه حد من عادته يعى آخر الليل أفضل له معنا هذا كثر للجر يأخرها إلينا على آخر الليل كل قال الشيخ خليله وفعله لمنتبهنا اللي آخر الليل ولكن الملي حد ما عادته بعد يعى آخر الليل أفضل له يصليها على العشاء ولفت الان صلى الوتر مع العشاء وقام آخر الليل من كان يكانوا قد من النوافل والله ما يقدي صليه هذا اسوال انطرة خارجين حديثين حديث قال شعلوا آخرة صلاتكم بالليل وترا وحديث قال لا وتراني هي ليل واحد عاد يالد حد قام فات شفاء يقول عنه ما يغطط لي من النافلة له اللي لا بدر من خالف واحد هذا الحديثين إما أن يصلي النافلة بعد الوتر ولا يوتر راه أرى هو آخر صلاته شفعا ما هو وتر وإما أن يوتر بعد النافلة يعود مولي أجاب وترين في ليل واحد وقالوا عن كان علي رضي الله عنه إذا أراد انتبه بعد الشفعي وعراد أن يصلي نافلة صلى ركعة يشفع بها وتره الأول يصلي ما شاء من النافلة ويصلي الوتر بعد ذلك وقلوه وهي مذهب له إذن بعد عاد باطل تأخير الشفاع من عادته لانتباهه إلى آخر الليل هذا أفضل وقته واسع من عند صلاة العشاء في وقتها للورى لانطلوع الفجر ومن هذا عليه الفجر ما فات صلى الشفع والوتر لك له أن يصليهما بعد طلوع الفجر غير الله قبل صلاة الصبح من أين يعود خائف من طلوع الشمس؟ ما أقع آخر أخر الإصفاء وإخرص العاد مزاله وقبل طلوع الشمس يقدر اللي يجي فيه الشفاع والوتر والرغيبة والصبح أحلبات يصلي الجميع والعاد اللي مات لألو يكون اللي صلي فيه الصبح وركعتين يعطيك الساعة يقول عنه وصلي الوتر وصلي الصبح ويترك عنه الرغيبة إياك يقضيها بهاللي هي تقضى ديناتنا الشفع والوتر الذين صلى الرغيبه توصل ما ادري صليهم رحت لي وقتهم لا يقضى ما في شيء يقضى يكون هذا ركعتي الفجر اللي مرسل الله إن شاء الله هذا هو أخبار الوتر وتر كذلك الكسوف خالق الصله تصلى عند كسوف الشمس معناها ذهاب ضوئها ارجع حالة تقال الشمس معناها يذهب ضوءها ايات القرط حمراء ايات الكحل وعيت الشيخ اللي هذه ايه من آيات الله ولكن سنة في حال وقوع هذه الحالة سنة للمسلمين أن هم الصلاة صلين قال له صلاته وهذا الصلاة والكسوه وهذه الصلاة وقتها النهار من عن عمت بعدي في العلاه كامل تصله فيه وووتمت وجلت تصله في المسجد وتصله في الجماعة يالتهم يجتمعونها وصلوها في المسجد وعايدة حصلها خاصة صلاة لها تصلى ركعتين وكل ركعة فيها قيامين وركوعين وسجدتين لا يقف يحرم يصلي بهم الإمام ولا يصلي سرا والركعة لقيام لول يأطيقر فيه بالبقرة ليخمس حساب أو نحوها ويركع ركوع طويل مولي يقرب من قيامه وراه ما يأطيقر فيه القرآن لا, لا لا الدعاء والتسبيح ثم يرفع قائما ويقف مولي يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها اللي سورة عود أقصر من البقرة بشماه ياسر و... ويركع اللي ركوع أخر ويسجد سجدتين ويقوم بالركعة الثانية ويجيب اللي قيامين وركوعين وهكذا وكل قيام يا الله يعود أقصر من ذاك اللي متواليه سابقه وكل ركوع يا الله يعود أقصر من القيام غير بعد يعود طويل من ذاك كان السجود زاد هو يطوالي فقدر ذاك والله ما اختلفه به الوحدين يطور كيف الركوع وقالوا وحدين يعود سجود عاد ماذا هي صلات الكسوف ركعتين وكل ركعة فيها قيامين وركوعين والسجدةين وكل قيام يعود أقصر شوي من ذاك القيام اللي سبق والقيام الأول اللي هو أطولهم يقولون عنه يا الله تقرأ هذه سورة البقرة اللي خمس أحزاب من القرآن ويتم كل قيام رذاك يعود أقصر من ذاك اللي متوالي وهكذا والركوع يكون قرب يعود معه بعيد من قد القيام ولكن لا يقرا فيه هو للسيول في من اجل نجاة قلنا هم ترى القراءه في الركوع أي هي الخسوف وهي خارج اصله اللي قال له صلاه الخسوف اللي هو خسوف القمر اللي هو ها ضوئه إلا ان هذه تصل لا ما يشمعونها لها لا كل يصلي وحده ركعتين ركعتين ويتم يصلي لنا رسائل القمر ضوء احال عنهم قبيله تجي الى قاعد في الخسوف لا اشكال لا هي رشاع القمر ضوء كلهم كانوا يصلي ركعتين ما ماشيتوا لا هذا الصدي الكسوف ورجع للشمس على الشمس ضوءها مرت عن هذه الحالة الخارجي لهم زار فيها ناس صلاتي اختلاف يا كانوا يتم الصلاة على حال الكسوف اللي كانت معناه يجي وروك القيامات كاملة والركعات على حالته والله يا يتموها ناجي لا عادية وثويا واسورا كع وثويا شورا مثلا والله يتم ركعتهم ناجي لا عادية وثو قالوا وحدين يتموها كسوفا بهم والذي دخلوا عليها ذاك وتموها بهم قالوا وحدين لا هما كانوا وصلهم وصلين كسوف لعلة وعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما كانوا بهم ذهب ضوء الشمس والشمسار كراجع على ضوءها إذن يصلوا تموها نافي لوطا كمعنى أطر كسوف العيد يجعى قبلها كسصلات العيدين وهذه الصلة تصلى في يومي عيد الفطر وعيد الأضحى وقت من حل إلى الزوال تم تصلي إلى ذاك الوقت طرعا نبقى علينا قبيل نقول معنا صلاة الكسوف والخسوف وصلاة العيدين عنهم صنيتهم بالنسبة لمن تجب عليه الجمعة مادة حاضرة في وعندها مسجد واجب عليها الجمعة تعود صنا لها هذه الصلاة صنا عليها صلاة الكسوف وصنا عليها كذلك صلاة العيدين وصنا عليها صلاة الاستسقاء له كي يتنبع. هذا بالنسبة لإمامه للجمعة واماما من لا يوم ربي الجمعة تم مندوا كسوف عيدهم إذن عصرات العيدين هذه حالة تصلى يوم عيدين الفطر والنحر معناها يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر اللي هو يوم عيد الحم هذا تصلى فيهم ولكن تصلى خارج المسجد هي مصلا صحراوي بل من تظهر الناس ومختلفة هي يوذيك صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف الله تمعود في حالة يذلن وتخشون وتبذل معناها زاد ها ماه ما ما ما حتى من الجمليين ولا يعوض وصلات الضحا معناه وصلات العيدين ياله تتعود في حالة فرح وإظهار صور وتجمل يجمر بالثياب الزين والحال كامل جوا يعذروه يخرجوا مصلي الصلاة جينا واضحين في كامله بيصلوا جماعة بهم إمام ولكن الإمام لا يعذر خطوط وصلاتهم جاهريه وصلات العيدين هذه حالة عادة ركعتين الأولى يكبروا فيها تكبيرة الإحرام ويكبر وك... بعد ذلك ست تكبيرات متتابعة إلا بقدر تكبير معمومه معناه يقول الله أكبر ويسكت قد اللي كبره فيه المام اللي وراه يقول الله أكبر إلينا جاء تكبي... ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ويبدأ قراءته وتعود شهرا ومنذوب ليصلي بالفاتحة والشمس وضحاها والصورة تسبح و... والركعة الثانية منين يجيب التكبير، الترفع من السجود. ما أحد كان ساجد لا يرفع من من السجود قائم ويكبر يك التكبير، يكبر رأها أخمص تكبيرات. <تصفيق> ومنيني هو تعدلهم زادهم متواليات. يفصل بينهم فيبدل اللي يكبر فيه المهم يجيني الليورة. حتى إنه يبدأ القراء يقرأ الفاتحة، ووياقرأ ما اللي العادب اللي جوي يقرأ يقرأ الشمس وضحاها من دون قراءة ما والله الصبح وهالدة إذن هذه هي صلاة العيد وترون كسوف من عيد استسقاء كذلك من سنن ص النافلة صلاة الاستسقاء وهي سنو لمن كل أناس بطاعة عنهم أصحاب خافوا لا عطش عليهم وصلهم والله حيوانهم والله خافوا يبوس زروعهم والله خافوا من جفاف لا هي قحط لا هي يبرد مواشيهم والله حالتهم صنع لهم ذيك الساعة معناها مأموريين على سبيل الاستناني بصلات الاستسقاء صلاة الاستسقاء اللي تم يصلوا ويتموا كل نهار عبروها الانتجين وصحى ووقتها من طلوع الشمس الى الزوال يالي تم يصلوا كل نهار ومحلها في المصلى الصحراوي ما تصل في المسجد ويالي تم يخرجوا لها لا بخشوع وتبذل معناها في أزاد ماهم الزدحة ولا هم مفارحين ويتضرعوا الملانة ويطلبوه و... ولا يوم أروح بهاي الدريسة هذا عند المالكية خلال السافيهية قالوا عنه يعرضوا خرجوا للنساء والصبيان وذلك النوع لذلك هو وتم يصلوا هاي النزية مسحاب سايب وزيتهم وكلها رصلوها الركعات سنتين يصلي بهم إمام بلا أذان ولا إقامة ولا خطبة يدعو يطلبهم ولانا وهذا هذا الركعات سنتين يدصليهم سب الفاتحة السبح الله الفاتحة والشمس وضحاها هذا النوع ما فمشي لازم هو المفضل ولا يأذر ركعاتك في النوافل هذه هي صلاة الاستسقاء وترونك سوف عيد و الاستسقاء هذه الصلوات اللي ذكر سنن معناها حكمها حكم الاستنان كلها سنن يبتاك فجر اللي هي الرغيبة قام هو قال فجر رغيبة إياكي بسرها بها عناها عن صلاة الفجر يرين قال لها الرغيبة وهذا الصلاة ركعتين وصلىه بعد طلوع الفجر بعد تحقق الصبح وقبل صلاة الصبح هذا هو محلهم قيل عنها تصلى بالفاتحة وحدها وقيل بالفاتحة قل يا الكافرون قل هو الله أحد وهذا مش عليه لكسر وذلع من خواص بعض الأشياء على منادم حافظة داوم على صلاة الرغيبة بالكافرون والإخلاص عنه يؤمنه الله من وجع ما رجع الأسنان ما تلعى وجع عليها أصلاة الرغيبة كل ما رسل للرغيبة يقرأ في الركع العلاق يقول يا أيها الكافرون وفي الركع الثاني يبقل هو الله أحد عنه يحمل الله تبارك وتعالى من وشاع الأسنان يعني عنها بعد هي مرغب فيها حتى هي صنة قال وحدين قال عنها فيها قول بالوجوب مستدل عليه عنها تقضى عما خالقة الرغيبة الرغيبة الله الفجر يعني قال لها الفجر لها الرغيبة ركعتين بعد الفجر هي لا تجزئوا إلا بعد الفجر ومن ادى صلى شاك في الفجر لا تجزئه لا بد من اعاده صلاه ومن ادى قبل الفريضه قبل بعد الفجر وقبل الفريضة هذا هو محله بعد بعد بعد تحقق الصبح لان هي ما هي صلاه الليل هي نهاريه فبتتحقق عند عاد النهار غير سارق صلى الصفر حد من صلى داخل المسجد ولا تصلى الرغيبه وفات صبح الصبح توجديه الرغيبة عن تحيي المسجد وقيل يصلي الرغيبة يحج المسجد وقيل العكس واللي هو نادم صلىها في بيته ودخل المسجد ما فات الناس قيمة يا مندرا كانوا يحج المسجد والله لا يحجه ويراد اللي جاشه المسجد ما فات رغب أحز لا يصلي الرغيبة وقوم له مقام تحيي المسجد غير العادي اللي هو رغب في بيته ودخل المسجد قالوا عنه بعض شيء يروح يحج المسجد تحيط المسجد هذه متأكدة عنه, عنه جايز حج المسجد به اللي وقت انه مفهد وقت انه ما يخلط به اللي هو مفهد صلى الصبح ولا تلات مولي من صلاة الليل يعود جاعلها بعد الوتر إذن عنه ذاك الوقت لهو ان يحيي المسجد تحيط المسجد اللي ركعتين يعدل؟ ركعتين يعدلهم داخل المسجد متأكدات حتى حتى والأحاديث تحض عليهم عن ما يرضى حتى يدخل المسجد ويجلس قبل ان يصلي ركعتين ولا عادل لوقت معناها وقت لا تشرع فيه النافلة وهذا الوقت هو ياسر خارقين وقتين هم اللي تحرم فيه النافلة من عند الاسفار معناها التضاح الضوء إلين يعود لاشياء تفاصل كاملة وبعد صلاة الصبح فات حد صلى الصبح وبعد عادل اسفار إلين ترتفع الشمس قيد رمحين هذا يقولوا عنه حرام فيه النافلة ذاك الوقت من هذا مدخل المسجدة هو لها يصلي الجدي حي المسجد يقول عنه الباقيات الصالحات يعطيه عند باب المسجد يقول السلام على رسول الله بسم الله بعد جاء حي لود قدم رجل لمناوي يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وقول السلام على رسول الله وعلى عباد الله الصالحين وعدل أربع من الباقيات الصالحات اللي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول أربع مرات عنا يحصل ليك الساعة ذاب تحية المسجد الوقت الثاني من وقاة حرمة النافلة من الساعة اللي تحمار الشمس لا هي تروح يليني يخرجه المغرب والله بعد يدخل وقت المغرب هذا ما اللي حرام فيه النافلة ذيك الساعة يحدد خلي المسجد في ذاك الوقت قد ما يحييه يكون في هذه الصورة يحييه في البقية صلحت اللي سنقبل بعد ذلك النافلة ما وما هي حرام قالوا عنها بعض الصلاة العصري قالوا الملك عنها ما <تصفيق> غير بعد ما هي حرام اللي سابق تحمار الشمس في وقت انه اللي حرام ما ما تخصرش جن رغيبة وتقضى اللي هي الرغيبة هالقلنا أنا من عند فاتته وقيمة عليه الصلاة وهو المسدي يرتوي تركه يدخل الصلاة والله ما عيلان خاف من طنوع الشمس يقعد ما يقدر يصليها خائف يعود صلاة الصبح قضاء يقول الساعة يترك هيلين تفوت ترتلي الشمس قيد الرمح معناه تعود قد طول الرمح على الرمح عنه ما بين الله يقدره بعد ما بين النجمين السمك هذا منظر من مناظر الليل من للسماك السمك نزوم هاتين الشابحات على يقدر ارتفاع الشمس اللي يوحي نافلة بقدر ما بين النجمين وعلى كل حال معتبر ارتفاعها بعد. فارتفاعها الين تعود تحتها قدر ويعود اللي يوضع عن ذاك لحنا را رب لي تظهر خارق اللي يفوت يتضح ضوء تبياء ويعود لشياء بظلهم عندك الساعة ما ثلاثة عندك ساعات تبيح النافلة هذا هو واشرون رغيبة وتقضىها للزواء نادم فات في الرغيبة قلنا عنه في هذا الوقت ما صلاها والله خاف من طلوع الشمس قبل الصبحية تركها ومنين ترتفع الشمس يعود وتم يق... ويتم بايح لقضاها إلي نعود صلي الظهر قال هو أتقضى للزوال وقال لهم دراك عن الغاية داخلها والله خارجا عبوا اللي التفقوا عنها هد... عن الغاية داخلها معناها عن الزوال داخل في وقت قضاء الرغيبته معناها زرت تم تقضى لين نعود بعد الزوال تمها كاملة قد قضيها فيه يرون رغيبة وتقطى للزوال والفرض ويقضى أبدا وبالتوالي هو بصى الفرض يقضى أبدا من هذا الفاتوصل من الصلوات المفروضة يتم يقضيها دائما وجوبا تم واجب إليه قضاءها ومن يعود صلوات وحدات ثم يعود واجب إليه ترتيبهم لكن معنى يقضى أبدا معناه تم واجب قضاء ويقضى أموالي بالتوالي معناه بالترتيب معنى هو أجب إليه رتبكم الصلوات العادية قد رتبهم وديب نفل مطلقا هذه الصنع اللي ذكرنا من النوافل صنع معكدة وعاقب هصة يعود النفل الآخر اللي حد انه مندوبته صلوات كل اللي قد حد يصلي من الصلة بعد هذا يعود مندوب مطلق ولا في مقيد ولا في شي مقدر ولا في قدر معروف قد اللي قد حد يصلي يعود منذوب ركان وديب نفل مطلقا وأكدت تحية ومضحاً تراوحاً تلت هذا الصند في صلع ولي منذوبات مؤكدة كل تحيت المسجد اللي متلاقلنا عنها لا بد منها عنها مؤكد الأمر بها حتى حتى النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصحابي وهو يخطب يوم الجمعة وجلس قالوا لا تجلس حتى تصلي إذا دخلت المسجد والإمام يخطي فلا تجلس حتى تصلي ركعتين وتجوز فيهما وكما قر صلى الله عليه وسلم تجوز فيهما معناها أسرع خفّس جيهم بإيجاز. بإيجاز معناها الصخر قراصين ولا الفاتحة ولا تطول الأركّة معناها لا تطول هاتين الركعتين بهم ولا تتعود شغلاتك عن الاستماع للخطبة والاستماع للخطبة واجب عجب سرع بهم وديب نظر مطلقا وأؤكدت تحية الضحى تفتاك الضحى اللي هما ركعات تصلى بعد ارتفاع الشمس ومن خصائص الضحى يعني عنها وجب واجب أن يكرم السائر اللي خصى النبي صلى الله عليه وسلم بوجوبها دون سائر عمته أجبع هو كيف وكيف الضحية وكيف الوتر الليل. كيف قيام الليل وكيف مساء خصه الله وشرفه الله بوجه بهدونا أمته إذن بعد عاد الضحى باطل عنه مؤكل مندوب مؤكل والضحى هذا ركعات تصلى في وقت الضحى وتم أفضل وقت وبل منين يعود الوقت اللي يمقال للغيطر اللي هو هذا اللي يمقال للضحى وتمت قد تصلى للمعود الزوال وقت قد قدرها محسوس لمن تدبره يدخل في المصروع ويتكلم بكلام لا يعرفه المصروع بل ولا يدري به خامسا قال ابن القيم رحمه الله الصرع صرعان صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية يعني الجن وصرعا من الأخلاط الرضيئة يعني صرع طبي سادسا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المغسرين رب شرح لي صدري ويسكر لي أمري واحمل عقده تم اللي الثاني قولي اجعل لي وزيرا من هذه بداية الشريط السادس من دورية عشر وبادئة في أثناء مكروهات السلح قال قراءة منذ السجود والركوع تذكر القلب ديمانا في الخشوع قال تران من الصلاة القراءة في السجود والركوع احنا قبال قلنا عن مندوب التسبيح في السجود ومندوب التسبيح في الركوع كله جبنا اللفظ اللي امر به والله ان النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح في الركوع والصيغه الذكرنا هون قالنا عن حال الركوع والسجود عن مكروه في قراءه القراءة. ما يرضى حد يقرأ القران كما ان قراءه بس السجود والركوع كما يكره للمصلي التفكر بما ينافي الخشوع ينادي البصلة مكروه له يعود يتفكر بما ينافي خشوع يتفكر بأمور الدنيا تدبيرها والأرائي فيها وتذكر الفايتات والنوع هذا مكروه إلى اللي هو ولا يمشغل عن فرضه وأما إلى عاد اللي شغل عن فرضه قال هذا يعود حرام تبطر به الصلأ وما حدنا في هذه النقطة نقوله عن المصلي قالوا عنه منين يعود ليه مصلي فذ معناها ما هو في الشماعة يعود لا يجد من أجر صلاته إلا ما حضره بقلبه وفي هذا النوع يرضى المصلي دائما يتم على حذر وخطر به اللي من يتفكر في نمر الدنيا راه واشتغل عن صلاته ولا يوديها قاعد يقول لنا بعد جبت فرائطها وشروطها ونقول نزلت عن ذنبتك غير بعد ما يشبر أجرها إذن عدوهون مكرور وهذا التفكر به اللي يناهي الخشوع والخشوع يحرم من أجر الصلاة يقول لنا أن عاد اللي هو مصلي في جماعة عنه يحصل له اجر الصلاة كاملة ما حضر منها وما لم يحضرها هذا اندركت الجماعة وفي جماعة تودى يحصلوا ذوابها وإلاها لا يعقلوا ولا ذواب في صلاة المنزل إلا بما يعقل منها فاعتقد عاد بعد على كل حال يارتعون نكره للتفكر بما ينافي الصلاة والخشوع فيها إلى عاد لذاك التفكر معهم والدين والترك فرض والله ينعي ذاكو عما إلى عادل اللي هو يشغل عن فرض ينعي حرام قاعد تبتل بسرع فذكروا القلب بما في الخشوع وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة قال عن هذه المسائل الكاملة مكروها العبث اللي هو اللي اشتغل اشتغاله بما لا فائدة فيه كيف نادم يتم يلوّل يحيط عليه الكوك والله يبر نصباه والله يقبل ثوبه ويتم يلوّيه والآخر كيف قالوا العبث به اللي فعل لو الصلاة الصلاه عن ملاه ما هم خاشع لو حاضر الصلاة على كل حال مكروه ما ينسى عن فرض وإن شغل عن فرض يكون حراما وتبطل به الصلاة هذا عبث ولذلك مثل الشيخ خالد بالعبث باللحيه لا روح عبثهم برحيه معناها حد تم لا يمسنها ويعمل هذا مكروه العاد اللي هو ينسى عن فرض عبثا والالتفات كذلك من مروهات الصلاه وهذا الالتفات غير الالتفات من المكروه ما دامت رجلاه الى القبلة وأما إن حرفت رجلاه عن القبلة اكساء تبطل الصلع عاد الالتفات بالوجه وبالصدر والرجلان الى القبلة هذا مكروه ولا تبطل به الصلع به لمحد رجليه صادات شرط القبلة كاملة تم صلماه باطلة يغير بعد عدوا ومكروه قالوا عنه موليه يجرح في الشهاد ملاه بعد ما يشهد اذا عاد بعد مكروه حتى هو الالتفات و... ولا يبطل منه إلا ما التفتت معه الرجلان كما أنا هو والدعاء أثناء قراءة كان عن النادم مازال وسط القراءة سووا قراءة الفاتحة سووا قراءة السورة عنه مكروه يشتغل بالدعاء دخل الدعاء في القراءة عن هذا مكروه كذا إن كذلك أم اللي قال يكره الدعاء في الركوع ندم راكع نكروه ليشتغل بالدعاء بليش نقول عنه من ذبول التسبيح والتسبيح والدعاء كلهم أحد وإن كان قاعد دعاء هذا هو العباد غربت قالوا عنه مكروه والدعاء تناقرات كذا إن ركع تشبيك أوعارقاعات والأصابع تشبيك الأصابع من الداخل بعضها تدخل بعضها في داخل أصابعي دي شبكهم هذا مكروه فرقعتها اللي هو تكركيرها هذا اللي طاب عليه الناس يعد هذا مكروه في الصلاة ومكروه خارج الصلاة وقلوا عنه هو تصفيق الشيطاني وحدين زينا العبارة يقولوا تسبيحه هو تصفيقه وبعد ذلك في هذه الضركات هي التصبيع اللي تواثب الصباح الواحد المتينة اللي تعدل الإشارة والإعلام وكذا هذي يقولوا عنها نداء الكلب عند اليهود عن اليهود الضرك اللي يعيط به الكلب الله هذه الإشارة اخبط واحد الصباح اللي كفه ومن البشيع وشفناهم واللي وسمعناه عن شمن الناس من يعود حد يخطب والله ينسمى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بفرقه يقول لترك عن هذا الاركاتية عن ليس من الدينه شيء هو ما هم مدي معنى الصلة ولا هم مدي الإشارة لها وربما يعود قاع اعتقاد في ما لا يجوز الاعتقاد فيه يغير الباطل الأفضل والأحسن واليض تحدي وحار فيه من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يقول الله عم صلي عليه وسلم والله يقول صلى الله عليه وسلم هذا الأفضل وينكتب في صحيفته ويحصل به شيء واللي هي هذه العطر الكلب عند اليهود يضط حد يتركها عنه ورفضها ماهي من شيء يصبح شنهوه لا قطن سمعته واليوم عمت بها البرواء المهم عنها بعد مكرها في الصلاة ومكرهها خارجها ولا هي هذا الصفرقات الأصابع لخلق بأي حد واسي من الكسر والله يجيئ لي دين والله ذاك النوع مكروه بعد فصله باطل تخصر تغمضه عين تابع من مكروهات الصلاة التخصر اللي هو وضع اليد على الخاصلات أو اليدين على الخاصرتين هذا مكروه فصله ويوضينه بعدم الحشوع ما دمش نعم عدل معروانه ما وخاش خصلاته كيف تغمضه العين العينين الناد المولي يتعمد تغمض العينين ماهو لداعيتين ولاهو لعذر هذا مكروه ومفهوم لعذرين العادل اللي هو مغمضهم الى عادة الرياح انتين اخاي بيطيحوا منهم لحسي والله هي خليقهم الشيء من دعوه العادلية واشه هذه تنتفى الكراهية بحر الكراهية تنتفى أدناء ضرورتي غير بعض منادم الناد اللهم عدلهم عبثا هذا مكروه في الصلاة الله معنى تشويكوا وفرقات الأصابعي تخصرون تغمض عين تابع راموا فهم المكرهات راحت مكرهات يا سلط كيري هو بس ما لا تنتعوضه في الفرض السجود في الثلث كذاك وعمامة بعضكمنه وحمل سيئه أو في ذنه قراءة لدى الصجود والركوع تفكر القلب بما نافر خشوع وعبس الارتفاع والدعاء أثناء قراءة كذا ركع تشبيك أو فقاعة الأصابع تخصم تمضي عين تل قال بصرناه خمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون ميت قال يتكلمنا هنا تيولاً على حكم بعد قاعة الصلاة والله التنويعها وعقب ذاك يتكلمنا على الصلاة الميت اللي هو صلاة الميت قال عن خمس صلوات عنهم فرض عين معناها فرض على كل عين كل إنسان بالو واجب عليه هذه الصلوات الخمس اللي هي ظهر العصر والمغرب والعشاء والصبح لا تستوجبها ما دام عنده عقله شوف خارق الصناعينا قرين من الصلب شي قال فرض فرض اللي هو صلاه الجنازة اللي يقول ان خارق نوع ثالث فرض على بعض دون البعض الاخر اللي هو صلاه الجمعه تجب على الرجل بال الحر المقيم الصحيح وهذا يعتبر شروط وجوب الجمعه ذكورا والبلور والإقامة والحرية والسلامة من الموانع معناها زاد الأمراض اللي هو الأعذار التي تبع التخلّه أو عرفنا عن نوع الصلاة لا. فرض عين وفرض كفايتنا وفرضنا على البعض دون البعض هنا تجيال الله إن تكلموا قال فرض الكفاية اللي هو الصلاة الميت قال هو فصل خمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون ميت قبل من الصلاة فرض الكفاية شنو فرض الكفاة معناها هذا الشيء اللي يجب على الجميع أولا ومنين يتقدم لواحد لا يقوم به يسقط وجوبه عن الآخر من النوشياء منه رد السلام رد السلام هذا منه نجح أدوه السلام على جماعة وشبه كاملة رد السلام غير منين يتقدم واحد منها وردوا مرأوا سقطوا وجوبه عن الآخر ومنه كذلك الصلاة على المجيتي منين أين يموت الميت يوشبع للأحياء حاضرين كاملين نصل عليه غير أن يتقدم له منهم واحد راويك الساعات ويشبع ليه هو ذاك السقطر ويشبع لهم رخاين وعاد تنافله تن لهم هذوهم لا صلى وبعد لا لا لا أحد منهم أنذوا للتنفّل لأن عرفنا عن فرض الكفاية هذا حالته والصلاة اللي فيها من فرض كفاة لا صلاة على الميت هو صلاة على الميت هي لها شروط ولها أركان ولا نتكلم عليهم إن شاء الله شروطها هي شروط الصلاة اللي اتناذكرنا لا اللي ما يجب للصلاة من الشروط يجب لها الطهارة حدث والخبر ستراة استقبال قبلة والسلام من عذار إلى أخلي قائمة طويلة هنا عشر شروط المشروطة للصلاة مشروطة زادية في صلاة صلاة عريشة جيتي وأركانها خمسة الله جا ست قالوا عنها أتلف من أربعة تكبيرات وبين كل تكبيرتين دعاء والسلام هذه هي أركان الصلاة للمجيد معناها ان اول الله كبرت كبيره الاحرام ويدعي معناها زاد يطلب مولانا لهذا المجيد وهذا دعاء من الروايات وأقل ما يجزئ اللهم اغفر له اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده وفر لنا اله خارج شي قال له دعاء المجيد نرجانا ابن مالك اللهم إنه عبدك وابن أمتك وابن عبدك كان يشهد الله لا إله إلا أن وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان محسنا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله هذا هو الدعاء الكبير وعلى كل حال يجزئ قوله اللهم اغفر لنا وله اللهم ارحمنا وارحمه اللهم اعفو عنه كل دعاء يحصل به الفرض في صلاة الميت والأفضل هذا الدعاء بعد الله ساد هو هو الأكمل ابنين يعود ما يعرضه يتم يقول اللهم اغفر لنا ولا هو ارحمنا وارحمه والله يعود رابطهم وليا اللهم لا تحرمنا عشره ولا تفتلنا بعده هو اغفر لنا ولا هذا هو اللي هو والاكمل لك الدعاء اللي قلنا ابنين يفوت يجيب هذه التكبيرة ويجيب الدعاء يكبر مرة ثانية ويجيب دعاء اخر ويكبر مرة ثالثة ويشيد دعاء آخر ويكبر مرة رابعة ويشيد دعاء آخر على المشهور يوم المشهور عن دعاء بعد الرابعة عن كبرتك برا الرابعة وهو يصلي فقط المشهور عنه ولذلك يرجع الشيخ للوداع بعد الرابعة عن المشهور عن دعاء تكبر عن يدعو بعدها ترب بعدها نبعدها واللي ركن من أركانه نجت شهين عنه متع عنه عنه ماشي متشفع عنده هذا عند الله عنه صربة ناشي طارف الله تبارك وتعالى متوجهون له متضرعان له أن يغفر ويرحم هذا المجت ولذلك يقول عنا أصدع بسمو إلا أذم اللي بعد ينوه عيم هذه هي الصلاة المجت قال وهي كفاية اللي ميت بدون مي فروضها اللي هي صلاة المجت معنى الفرائضها معنى المسائل الواسعة فيها التكبير اللي هو قول الله أكبر أربعا معناها أربع مرات رضوا التكبير أربعا دعاء معناها الدعاء اللي هتنا قلنا ونية سلام سر تبع من دوباتهم وللإسرار بهذا السلام الله عد قالوا شنية حكمة هذا الإسرار به والتكبير قبل يجهر به قالوا به اللي هو الميت كأن مقدر عن روحه تسمع وما حد لنا نكبر روحه لا يتم يقول هذا بعض مشتاقين في متوجهين إلى الله وربنا عاد هذه الدعوات الله عذر تستجاب منين يسمعنا سلمنا لا ينخرق ويش زا يقولوا فا ونيوم شا عن نوب جيت قالوا عنه أيضا ينسر عنه السلام عنه هذا السلام اللي لا الله عذر السر وتوه يجمع التفتيح ووعنيمين يم يقول السلام عليكم وكثير لا سمع ذلك المتوازي والله الناس الأخرى الأيزادية تسلم وتوه تجمعش إذا المندوب الإسرار عادت يركان هذو هم أربع تكبيرات وأربع دعية والسلام سرًا والنية قبل كل شيء لا ما هي محتاجة فروضها التكبير أربع دعاء ونية سلام سر الانتبع وكالصلاة الغسل دفن وكفن كما يجب تجب الصلاة على الميت كذلك يجب غسله ويجب دفنه ويجب كفنه فالمساء الله ربع واشباتر وجوبهم معه هو اللي هو اللي وقعت رت سقطت عنه التكاليف غير وجوبهم على أحياء اللي حاضرين معه لأن شوفوا غسل غسل الميت أولاً يا الله يتولاه الجنس يغسل الرجل يغسله النساء والمرأة يغسله النساء أنا ما أصحش يبون بتحال عنه ما نجرو عاد الرجل نارا لشالي غسلوه يا الله تغسل الزوج يلي بيقول ونارت نارت الزوجة ولا را لشالي غسلوه يا الله تلود بالمحرة محد متراضى معه تغسلوه من تحت الثوب, الثوب من أشرائه الثوب تغسلون تحت ما أشبر محرة ولا زوج ولا يغسل لا محرة ولا يمتراضى معه ويتجمو إلين المرافق اللا تنسح التراب تضرب يديه في التراب وتيمم وجهه ويده للمرفقة فقط ولا تغسل ما منين يعود المرأة يا الله غسلها لإعليات النساء لجنسها منين ما يجبر لها جنسها لا يغسلها يا الله غسلها الزور منين ما يجبر لا يجي المحرم والمحرم ما يغسلها وقيل يغسلها من فوق الثور وعلى كل حال منين ما يجبر المحرم لا يتيمم إلى كوعها وبين المرأة المحرم غالغ غير المحرم تيمم الرجل إلى مرفقه اللي هو غير المحرم من الرجال ما ييمم المرأة يكون لكوعها ما يتخطم عيدها الكوعين به لذا كو الواجه أول غسل شكيف تصع إلا تهين نغسلوه قال الشيخ خليل وغسلك الجنابتي تعبدا بلا قال عن غسل الميت عن نوعود كغسل الجنابتي وذاك يا الله نعود فتنا تكلمنا عليه معنىه عنه المعتبر إيصال الماء والدركي لكل بشرة منه وتخليل كل شعرة من شعره هذا هو المطلوب هناك مندوبات مندوب البدء بالأعلى ومندوب البدء باليماء الميمين ومندوب زالت الأذى قال المندوبات اللي كانت مندوباتنا في الغسل الثمن مندوبه وهو وياكم والواجبات واجبته وهو يكسون المطلوب عنه يا عم الغسل اللي هو صب الماء والدرك وهذا وللقى للغسل يعم كل بشرة من جسده مع تقليل كل شعرة من شعره مع إماطة الساخ والأذى عنه هناك الصفضليات ومنذوبات منذوب عن عدو غسلات وثلاثة تعود واحدة بالماء المطلق اللي هي الغسل الأول وتعود الأخرى بماء ساخن شوي ولو يشد البشرة وتعد الأخرى بماء فيه سدلون أو كافورن فيقل يقول عنه منع الخشاشات ويقابول البشرة واللي يعطيش ما تري. والله عود بماء مؤتدين لا هو بالبارد جدا ولا بالحار جدا لا لكن اللي يوزي الأحياء كامل الأصل هو ولا محكوم يحكمه مساره وضعه أكول غس وكالصلاة الغسل دفن معناها دفن من جيته لا واجب علينا والدفن معناها إخفاءه في الأرض ارديه مساد نقول نحن وأصله اصره عن في زمن سيدنا ادمين قتل قابيل هابيل انا على العكس قتل هابيل قابيل بحشواس نفث على ابن الخالق ليك الساعه بقواف حداي خرسنا طروح حداه جثته يتم لنا باعها الله له غرابا قابيل ان نقتل هابيل نقتل هابيل وهو القات القابيل لذب القابل قابل هو المقتل طيب إذن بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوأت أخي قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأت أخي فأصبح من النادمين المهم عنه من أين نبقى أكفح ذاه أرسل الله هذا الغراب وقبل غرابه اخر وكتلوا ومنين كتلوا جعله يحفروا في الارض الى ان ردمه منين ذاك اعرف خوه عن هذا الصيفة عن, عن هيا يغطوا عدل وقام ساده وعدل الخوه من ذاك التاريخ الاله اللي هو الدفن الميت يواجب وهذا الدفن المطلوب منه اولا لي حاجب رائحة هذه الجوثة لا يتبقى عن الاحياء ما بيهم ولا يسترغلهم من شي من المراض بالعلب بعد ذلك الستر على وذويه ياك مولي ما يتم ثقل عليهم ياك يذرق عنهم بعد ذلك تكريمة ليهو هو الإنسان اللي مكرم ما هو كيف يده أبل خرق يتموتون هنوه أشطه في الوطي ومولي اللي مكرم عن ذاك لقد كرمنا بني عادم هذا الدفن حده يقولوا عنه اللي لهو هذا الدفن يكون في القبر والقبر حدهما منع رائحة حجر, حجر رائحة حتى هو منعهم أقل شي قال الأقبر يندفن فيه هذا اللي عود يمنعه من البخانيس والطيور ما يتصلونه من أراضي حتما تسترى بالأحياء على وجلات وعنده كماليات ومندوبات يرتعود ما هو واسع عنه بحيث يعود يتكلم فيه ويرتعود ما هو زايد على طوله ويرتعود ما ينقص عنه من عند الحرق فعلت تحت طول والأحسن فيه يقول عنه اللحد واللحد اللي هو منين ينشر الشق الى تحت ينشر في جانبه به نفق على سر ولين قال له اللحد هذا مطلوب ولذلك هو اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على هو الدفن منين فوت ااا يندر في هذا القبر يالتو يسوى واسق قبره يسوى لحد إحنا قلنا عن القبر عنده صورتين واحدة يعود شق معناها هالجيرة على التحت ينشر اللي قد طوله وقد عرضه تاكي على صرب وينشر لين الحرق تقريبا الحرق فقد اللي ما تري قد ينتجه البخانيس ولا السراب رايحته ومن أنتوا السار هاي الصيف يا رطيعود يا يرتدي مردما خفيفا أنا عنح سعري يسوي يسوي إلا لكن اللي ما يود يقول عنه من آدابه عن حاضره عنو يالتو يكتب على جانب القبر فاطمة بنت أسد في الله عنها اللي هي علي كرم الله وجهه لأنها قالوا عنها من خصائصها عن من كتبها من كتبت في قبره أمنه الله من ضيق القبر ويالتو ملي قالوا عنه يخيخ أخذ قفضة من تراب القبر ويقرأ عليها سورة القدر سبع مرات ويجعلها تحت رأسه عنه ذاك بإذن الله أمنوا من عذاب القبر زاده على كل حال يرطي ثم بعد حد حضروا يدعينوا يتوعظ بهم ولي يعرف عن هذا بعد لا هو المصير لكل حد على كل حال قلنا عن الأفضل عنه اللحد ولد ما يمكن فيه وعدل الشق وحده وعدل اللحد يرطي عودين سد عليه اللحد معناه ذاك النفق اللي شرنا في القبر من تحت جهرناها لزر من تكوه هو فيه نسدوه عليه بلوحين من الخشبي والله شي من اللبين نقبضه شي من ابريك ونبنوه عليه لأن نقفى الله فيه كيف يتواصل باب الدار مثلا والله نقبضه له لوح معناها زاد صفيحة من الجلف ندلوها عليه ونردموه عاقب ذاك القبر من هك عود القبر مردوم ما في الشي ورا هو وراه هذا هو اللي توسل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل اللحد وقال واحد وحده هو أفضل باطل للدهم قال واحدين وحدين ما يجزي وغيره وهذا نام الساويات الأراضي خارج الأراضي اللي صح فيها تعود التراب ما هي لجينا حتى ولا هم اللي حجارة قصي خارج الأراضي اللي ما صح فيها ذا اللحد بهل إلا تعود التراب إنما حجارة ما يقدن فيها قاع الشقة على تحت فكيف يعودين شارع الأزر والله ما اللي هي جرامل جاري ما يقدن شارع الأزر اللي لله من إن حفر له طحين التراب المهم عن هذا ما في الشواشب هذا كماليات ومنظوبات الواجب ألا نجهروله قد دلي يمنع رايح تمات لا تخرج ويمنعه هو ما يصيبه البخانيص ولا, ولا تلين شاف لا يعود فيه عار للأحياء ولا إيذاء لهم ولا ينهانهم وحدان هذا هو الواجب علينا ولا بدنا نعدره غير بعد واجب واجب ووجوب الصلير اللي قبيل معناه يوجب علينا كاملين يغير منين يعدروا بالنواحد بعد سقطوا يجوبوا عننا نحن تقو على الدفن وكالصلاة الغسل دفن وكفن كذلك منا يجب له قبل الدفن يتنغسلناه ولافتنا صلينا عليه الكفن والكفن معناها سطر جسده بثوبه <تصفيق> هذا هو الواجب اللان قبل ثوب يعود يدرقه كاملين استربيه جسده ونحزمه عليه ن... عليه. هذا هو قد الواجب إلا أن هناك منذوبات مملو كماريات أفضل قال عن يالت ل... ل... الأفضل عن يعود الرجل يكفنوا في خمسة أذواء والمرأة تكفنوا في سبعة أذواء وهذه الأذواء هذه حالتها بالنسبة للرجل الأول نعدلونه قميص معناها زاد دراعا يقبضوا عرض الخنط مثلاً ونشقوا فيها رقبة وندخلوا منها رأسوا ونثنوها هي على ذرعته إلى أن ترحلوا السرة ونرتبوها فم هذا الدراع على حق السرة لتحتها شوي وكاردة لسنات تقريباً لا يتلحق تحت المرافق شوي مع ذلك. وعاقب ذاك نقبض الشيء نقاله العمام معناها نقبض الشروطة تقدي الان ثنية تعم على رأسه ونقبضوها الان ذاك ونلقوه نبانها من تحت رقبته ونواخذوها هي من ورا رأسه ونثنوها عليه تقود شاية مثنية من ورا رأسه وشاية على على وجهه نغطي وجهه ونردو مولي نبانها عليه كلا تقود مقفوضة على الراس بهذا الذي نقالها العمام عاقبهاك نقبضه إساء يقبل من عند بدل منين وفاة القميص جبوي يجي فوقها، إيه من عند الصغار يخلط غير القميص يجي فوق السر فوق القميص جبار حاشيته تحتاني يجي هو فوقها ونمشي بهلين لحقوه نص الصجا يلين يصل عليه سلم قدر أسرتهم وين إلى نص ساقه من هذا راهو نشأنا ذل ذل قميص قنيس وعمامة وإساء عاقب هذا نقبضه إلا اللي في الليفاف الثاني معناها سادنا نقبضه وثو. قد طوله ومنين نزنوه عليه يلتقى عليه ونزنوه عليه ونشبوه نقبله واحد وآخر ونعدله هذا اللي نعوده لفافة ثاني فوقه الأثواب الثلاثة هذا هو الأكمل للرجل وعنده مندوب ايتار ومؤكد وكلما كان وطرن كان أفضل معناه أنه منين نعود ومن قدونا جبر وخمسة ثواب يغير يجب أن نشبر أربعة أفضل أن نقتصروا على ثلاثة اللي فيها وتر نعدره الوربعة اللي ما فيها وتر يبكى والسيقان وما هم لثواب لابد تعد فيها لفافة اللفافة لابد منها حتى من ما نشبره من لثواب اللي عدل القميص والعمامة والإسار واللفافة نعود أفضل أن نعدره للا لفائس ونتركوا عنها هذه الأجزاء الأخرى بها اللفافة هي اللي يتشمله لا يتغطي رأسه وقرعيه هذا كامل يتغطيه اللفافة وهذا كان هو الواجب او الاخرين من دوبات طوف اذا يقولوا عنه افضل الوتر من الشفة معناها عن افضل واحدة من ثمتين افضل ثلاثة من اربعة وافضل خمسة من ستة كلما كان وطرا كان افضل هذا هي اصيف تكفين الرجل المستحسن ومن ما تمكن المهم اخفاء جسده بذوب طاهر صوف نيم ما أدرى عليه لأن ذاك لا نركوح واسيا والنسبوه نذفنه فيها أما المرأة فيستحب لها سبعة وزوا أولا القميص ومن السابق قميصها يوقع مصه ثانيا يجي الخمار وكان لا نفس هو بالنسبة المرأة ينقال الخمار وبالنسبة للرجل ينقال العمام غر الله ذاك اللي قبيل الجين من تحت رأسه من دورة ولقينا حواشيه من عندما نحره وفتناه جاي راقب من وراء رأسه ورد غطينا به وجهه ورديناه اللورا موليه ونقبض لها إساء الشيء وعاقب لكن نقبض لها أربع لفايف بهاليه يواريه يسترعى نقبض لها لفايف من نفس اللفايف اللي عدى له هو أم والقبيل معنى ذوب يعموا على جسدها ويلتقى وحواشيه ينشبه هذا هو تكفين المرأة هذا هو الأفضل أن يكون أبيضا وأفضل أن يكون ولا بد يكون طاهر اللي ولا يصلى عليه فيه هذا هو حال الكفر، وكل صلاة الغسل والدفن وكذا هذا هو ما يتعلق من الجيت هنا رافع منه، وبعد ذلك لا ينتقد شوره. الحنوط هذا. طيب الحنوط صحيح، الحنوط قالوا عنه من مندوباته منين تو إوفى وغسلته من وغسلت تغسيله وش لا يكفونه وما لي الله يكفونه. يا الله يعود عندهم حنوط معناها طيب الأفضل أن يكون فيه الحاج، والله الكافو وإلاه في المسك وهذا الحنوط يا مفضل كذلك عن عود فيه شمن الحاج المدقوب وعود يندار فيه مراقه معناها زاد فيه عبطيه ورفغيه وبين أوليتيه وفي أنفيه وفي سرته وأذنيه وهذا كامل يندار عليه الكتان كذلك الحاجة نتعرف. الحاجه نبات طيب تعرف القرنفل غرنفل قرنفل قرنفل قرنفل لازم نعمله ما <تصفيق> قرنفلك حاشر خارج الشوخه حاشر اللي تنطحن وتزين رائحتها قال لي الحاجي والله ولا قرنفل معناها زاد عود شيء من هذه النباتات الطيبة الرائحة يندق ويندار بمراقه وهو المنافذ يا اغرزات انس عليه بالكتان غير الكتان لا يجي في المنافذ الكامله يجيب العيني وفي العرس وفي الفم وفي الذبر والطبر وفي الأذني المراق هذا كامل الدرج لكن الثاني اللي في هذا الحنوط يقولون عنه يشد البشرة ويطرده السلام لا حسن من أوراد الله ينفع إلا ما قدم من عمله والله زاد ذاك الله نعدله نحن من الدعاء وهذا بعد من واجبنا نحن بعد نعدله بعض التكريمات لهذا الشخص وربعد ما وبعض الله ينفع لما ما قدم في حياته وعلى ينفعه بهم واللذ الدعاء بعده نلاقي ضينا عن مشن الديون ولا عندنا له ومنها اسمين الديون لا ينسمون هذا التمويل هذا ورث المسي نقوله عن هذا المجد له يعود تركه مالا يعودها وركمه ان كاملا من ماله وليس ورثه إلا ما فضل عنها وتقدم هي على قضاء الديون معناها ننكر على تقصير ننكر على نشرب الكث والحنوط ننكر على حامل ننكر حد صلينا عليه لما ريناه Ta da